الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على سبيله ونهجه لا يمثيل أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الجمعة والتي هي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تظمن النهي عن زيادة على أشرة أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل وهو حديث أبي في الصحيح عن رضي الله عنه وأعظاه مرفوعا إلى المبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله في التعزيز بعد أن على أنه لا حد له أقليه فاتفق العلماء رحمه الله على أنه ليس في التعذير حد أقلي لا يجوز للإيمان أن ينقص عنه أو ينقص عنه إذا عذر خلافا لبعض أصحاب الإيمان عبد الحديثة رحمه الله الذين قالوا أقل الجبه ثلاثة فلا يؤذر بأقل من ثلاثة والصحيح أنه لم يثبت دليل في الكتاب والصنة يدل على أن التعذير له حد لا يجوز النقصان منه ومن هنا الأمر راجع إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى السلطان فإذا رأى أنه عزر بالقليل عزر وإذا رأى أنه عزر بالكثير عزر لأن المقصود زجر نام وحلهم على تعظيم حدود الله وحرمات الله عز وجل وكذلك تفح بعضهم عن بعض وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأجنة والأمثنة وظاهر الحديث يدل على أنه لا يجلد فوق أشرة أصلاف وقد اختلف في هذا الحديث من ناحية السند فيه أخذ وعطاء بين العلماء رحمه الله واستقر العلم على ثبوته عند الأئمة وعجابوا عن بعض ما ورد عليه ونظر لوجود بعض الكلام في السند كان معارضا بالأصل واختلف العلماء رحمه الله في تأويل هذا الحديث فمنهم لم يقول لا يجوز أن يعذر أحد بضبه فوق عشرة أصوات فيضرب العشرة ويضرب التسعة وما دون أنه ما زاد على العشرة فلا يجوز وهذا القول روالة عن الإمام أحمد وقال به إسحاق بن راهويه من أهل الحديث وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القول وذهب الجمهور إلى أن المراذ بالحديث أن لا يبلغ الحد في عقوبة وتعزير من وقع هنا دون الحد فكل حد من حدود الله نبر في تعزيره إلى قبره في تعذير الجرائم التي هي من جنسه الى قدره فمثلا لو انه تعاطى امرا دون الحد كان يستمتعى بمعط بما لا يحصل به الزنا قالوا انه يعذر ولا يبلغ في التعذير حتى الزنا يعني مأت جلده واستدلوا بآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الأثر عن النعمال بن بشيوذ رضي الله عنه وعن أبيه أنه جلد الرجل الذي أزمت زوجته له أن يطأ زياريتها مئة جلدا وقد كان الأصل يختضي أنه لو كان زانياً أن يرجم وقالوا أيضاً إنه إذا تعاطى أمرا من الشراب وفيه إخلال ولا يبلغ حد المسكد فإنه يعذر يعزر إذا كان من العبيد بتسعة أشر زلدة فما دون وإذا كان من الأحرار وقلنا إن الحد هو أربعون فإنه يعذر بتسع وثلاثين فما دون فينظرون في كل جريمة إلا جنسها فإن كانت من الزنا لم يوصل في برضه إلى مئة جلدة إذا كان من الأحرار وما يصل إلى تسع وثلاثين اه... تسع وأربعين إلى خمسين إذا كان من العديد هذا القول للجمهور رحمه الله ومنع تصريب داخل النذاهب لكن الأصل على هذا وقال إن قوله لا يبلغوا في حد من فدود الله لا, لا يبلغوا لا يضربوا فوق أسوأة أصواته إلا في حد من فدود الله أجابوا عن هذا الحديث واختلفت أجوبتهم فمنهم من يقول إن هذا الحديث من سوء وأشكل على هذا أن النفخ لا يثبت بالاحتمال ومنهم من قال إن هذا الحديث المراد به التأذيب في غير الفدود ومرادهم بذلك تأذيب الرجل لزوجته وتأذيب الرجل لولده لا يبرد فوق عشرة أصوار وقالوا قولوا إلا في حد من حدود الله المراد به التي تكون عند السلطان وعند القضاء فأخرجوا الحديث وهذا ما أقوى الأوجه عندهم أنهم أخرجوا الحديث عن كوله متعلقا بالقضاء وبالإمام إذا عذر من مراد به التأذيب الذي هو دون التعذيب ويكون قوله في حد من حدود الله كل معصية فهي حد من حدود الله ولذلك نهى الله عز وجل عن معصيته وقال تلك حدود الله فلا تأتدوها وضيّا أن الطلاقة في الطهر حد من حدود الله عز وجل وأن الطلاقة في الحيض اعتداء لحد من حدود الله عز وجل ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن المعاصي التي تكون عند السلطان من حدود الله عز وجل سواء كانت متعلقة بالمصرح العالمة أو كانت متعلقة بالمصالح خاصة كمن يسب الناس أو الناس أو يؤذيهم في مصالحهم من العالمة فيعطلها فإنه قد وقع في حد من حدود الله وحينئذ يسرى للسلطان أن معذره بما يراه رابعا له ورابعا لغيره أن يفعل كفعله وهذا من الوجوب الوجوه والأجوبة أنا أن المراد بالحد هو مطلق المعصية وأن المراد به التأديد فيما دون العقوبات التي عند القضاة لأنها أي المعاصي عند القضاة من حدود الله أزوجد وأيما كان ظاهر الحديث يدل على المنح من الزيادة على عشرة وهو احدى الروايات عن ينامي احمد ولا شكه ان الاحوط ان يقتصر عليه وعلى هذا فانه يريد السؤال عن التعزيز بالعقوبات الغليظة فقالوا في الجلد لا يجاد على هذا الحد على الخلاف الذي ذكرناه لكن هل يشرع التعزيز بالعقوبات المالية وهل يشرع التعذيب بالعقوبات البدنيه غير الجلد مثل الخف و هل يشرع ان التعذيب بالعقوبات المغلظه القتل له فتاوىه من العلماء رحمهم الله الى جواز التعذيب بدون الجلد وان التعذيب ان التعذيب امر يرد الى القاضي يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمسنة والأحوال والجرائم فإذا نظر القاضي إلى أن هذه الجرائم لا يربع فيها إلا بعقوبة غليبة غلظ العقوبة حتى هذا الإيمان مالك رحمه الله وأصحابه إلى زواد التعذير بالقتل وأن من وقع في حدود الله عز وجل وتخرى منه ذلك وراء الإيمان والقاضي والسلطان أن المصلح في قتله حتى, حتى يقطع شره وفساده ويكون ذلك أدلغ في رضع غيره أن له ذلك اختار هذا القول بعض المحققين والأئمة من سامنينتين وطائفة وقالوا إن الأمر مرضه إلى القبار وإلى الولاد في ينظر ننظر الأصلح للناس وقالوا قد فدت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل القتل تعزيها في الخروج عن جماعة فقال كنا في الصحيح من أتاكم معمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وجماعتكم فاقتلوه كائنا من كان وهذا يدل على نسوعية التعزيل بالقتل وهو عصر عند من يقول بجوابه احتج به الشيخ الإسلام رحمه الله على المسألة وقالوا انه إذا وجد الشر والبلاء العام ولا ينقطع إلا لاستئفال شأسة من ذعل ذلك فإنه يلجأ إلى مثل هذه العقوبات علاج للفساد وقطعا لدادر أهله وأثر عن الصحابة الله عليهم أنهم عذروا وبالغوا في التعزيل أيضا عند حصول الموجب ومنهنا قالوا من تكررت منه جريمة الشرق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة قالوا فهي من هذا الباب فتكون عقوبة تعزيرية عند تكرر الجرائم فإن من تكررت منه الجريمة وليس للجريمة عقوبة أو لها عقوبة وتكررت منه الجريمة على وجه فيه الاستخفاف والاشتقار للعقوبة والتهتك في محارم الله هذا وجل دعد عن عوقه فيرجع لها المرة،, المرة تل والمرة ويتكرر منه ذلك قال إنه يشرع للإنان أن يقتله وهذا المذهب هو من أقول مذاهب النساء للتعزيل ونظر إلى المقصود العام أن المرادة بالتعزيل كف الناس وذكرهم عن حدود الله وكف الناس وذجرهم عن بغي بعضهم على بعض وأذية بعضهم لبعض ولذلك في بعض أنواع القتل مثل القتل الغيلة وهي أن يستدرج الرجل البريء معصوم الدم أو تفعل الجرائم المستدشعة مثل أن يستدرج المرأة بطريقة خبيثة وتخدع أو يكون له ولاية أو يقول له مكان يؤتمن فيه على مصالح المسلم فيستدرج الغيب لذلك على سبيل الأذية والإضرار بالمصالح العامة قالوا يشرع التعدول فيه فقالوا إذا استدرج المقتول من المدينة وأخرجه عنها ثم قتله سرعا للسلطان أن يقتله لهذا ويكون الحق للعام لا للخاص وفائده تكون في الاستدراج والاست حتى تضمر جريمه بحيث يامن المقتول او يؤخذ على طريقه فيها الستار بدماء المسلمين او فيها بشاعه وشناعه ورافتكم قام ان مثل هذا لا بد وان يعاقب بعقوبه تردع الغير عنه عن فعله قال يسرع له أن يقتله في هذه الحالة ما فائدة أن نقول أنه يقتله تعذيرا إذا قلنا للسلطان أن يقتله تعذيرا فإنه نوعف أولياء الدني لم يسقط القتل لأنه الحق العام وهذا الذي جعل العلماء لشددون في بعض الحقوق حتى قال الصخر من أصحاب الشاكدية رحمهم الله إن من سبأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعيه وتكرر من اشتقارهم وأذيتهم أمم أهل السنة فقاصاً واضدراءاً به شبع قتله وأنه ولو, ولو عفو السلطان لا يقبل عفوه كل هذا تعظيناً في حرمات الدين لأنه يضاقعنا في الصحابة وهم أنمه طعم في الدين وقالوا لأننا لا معنى العفو الصحابية عن ذلك لأنه ميت كل هذه الأحكام التعذيرية المغلبة قصد بها رضع الناس وججرهم وتحقيق من شرع القضاة من أجله وهو تعظيم فرماة الله عز وجل وقف الناس عنها نعم. ومن استمنا بيده من غير حاجة العزر يقول رحمه الله ومن استمنا بيده من غير حاجة العزر الاستمنا استدعاء مني بالتلك باليد أو بالغشل على الأرض ونحن ذلك من الوسائل التي يستخرج لها المليء وهي الاستناء عادة مذهومة ونص الأئمة رحمه الله على تحريمها في الأصل واستدل الإمام مالك رحمه الله بعض الأئمة السلب على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى والذين هم بفروجه الحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فوصدهم بأنهم عادون ولا شك أن الاستناء وراء ذلك فلست فدعان من منيج الشعر بطريقها المعتاد عن طريق الزوجة أو ملك اليمين ومن هنا تدخل في الاعتداء فكانت حراما وقد ذكر العطباء ان ولا ضررا ان نفس الانسان وعلى مثارته البوليه رمق الله وعلى مثله وعلى جسده وعصبه وان المدامه عليها تضر بصحته فلولا من شعر حرمه بقوله ان الخبره بوجود الضرر فيها ولذلك قام إنها محرما واختلف العلماء رحمه من الله هل تجوز عند الحاجة او لا تجوز واجهون للعلماء فالجمهور على انها لا تجوز حتى عند الحاجة وقالوا لينه لو خاف الزنا مفتنى فهو آسم لكنه مرتكب لأخف الضرعين لكن لا يخلوا من الاسم واستدلوا بعموم الآية الكريمة ومن الأذلة القوية على مذهبهم أن المبي صلى الله عليه وسلم قال وما الشباب من اتفطأ منكم الضاءة فليتجوج فإنه رب للبصل وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه ذه الرجاع ولم يذكر الاستماع وقد كان بالإمكان أن يذكره خاصة وأنه يدفع الشاوى ويستمر غريزا ولكن المبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ومنهما قال الغلماء ان الاصل تحريمه ولا وجه الاستثنائه عند الحاجة استثنى المصنف رحمه الله وجود الحاجة ووجود الحاجة ان يخاف على نفسه الزنا او يخاف الضرر فنصحه الاطباء من الصنف كما لو انتفقت انتفق المنزيان وخشي الضرر على ذلك المريء والأنثيين فإن بعض الأقضاء قد يضطر إلى نصيحة المريض أن يستمع وحكوا عن الصحابة رضو الله عليهم أنهم فعلوا ذلك فيحتمل أن يكون اجتهادا منهم ولكن من الأمر يحتاج إلى إثبات صحة ذلك عنهم رضو الله أنهم وعرضاهم وعينا كان فإن الأصل اقتضل تحريما بإستثناء وأنه لا وجوز ولكن لو خاض على نصره الزنا ثم استنى فهو مرتكب لأخذ الضررين ويبقى الحكم على الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص ومن صدر صبره الله وهذه العادة تحرم إذا فعلها الإنسان لنفسه فيكون مستمتعا بنفسه والآية تحرم أن يستمتع الإنسان بغير زوجه وملك وليله إما لو من زوجته أو بالدلك لزوجته فإنه جائز ومشروع لأن الله أحلم اسمكاء بالمرأة وجعلها للرجل لباسا يمنعه من الحرام ولذلك يشرع له أن يستمتع بها وإذا استمى بها فإنه يجوز كما نص على ذلك اختار ذلك بعضها من العلم رحمهم الله والاسدناء لا شك أنه من يدعو الشيطان إليه وقد نصح بعض العلماء رحمهم الله في اتقاء هذه العادة بأمور مهمة أعظمها وأجلها الدعاء أن يدعو الإنسان ربه أن يحصل فرجه وأن يكفيه بحلاله عن حرامه والأمر الثاني الغفلة عن الشهوة وهذا من أقوى أسباب انتفاء الشهوة والبعد عن المحرمات فإن الإنسان إذا ألهى نسه بما أحل الله انكفت عما حرم الله ولذلك وصف الله عز وجل أهل العفة بالغفنة فالتفكر في أمور الزواج وأمور النساء وأمور المردان وأمور الفساد وسماع مثل هذه الأشياء او تتبع هذه الأشياء أو الاخترسال في هذه الأشياء يكتح على الإنسان باب شر هو في عافية من. ومن استغفل نفسه فحاول أن يرهيها بما أحلى الله عز وجل وأوجد في نفسه شعورا بالقوة أن الله سيُعينه سرعان ما يضعف سلطان الشيطان عنه ولذلك يحاول قدر استطاعته ألا يفكر في الأمور التي تثير الشهوى إن كان عذبا فإذا كان عزبا اشتغل بطاعة لا أزوجها فإنها في تقوم المفوس على طرف الحدود والمحارم وتضغف سلطان الشيطان على الإنسان فمثلا لو اشتغل بطلب العلم وبمسائل العلم والتهى بذلك وكلما أحدثته نشه عن فتنة ألها نشه بذلك الخير وأحس أنه في جنة من رحمة الله عز وجل أنه يتخوى برحمة الله واستحوى من الله واستعث أأثه الله سبحانه وتعالى واستغنى بالله أغنىه الله ولذلك لم تجد أحد يقع في المحرمات إلا إذا شغل نسه بها أو فتح على نفسه بابا من أبوابها ومن الأبواب التي تفتح أبواب الشهوة على الإنسان جلوسه مع المردان وصحبته لأهل التهجك والفجور والعياذ بالله أو نظره في الصور المحرمة والخليعة أو نشيه في الأناكن التي يرتادها من لا يتعاطى العفة كل هذا يحرك كوامل النفس ويفتح على الإنسان دادا في التهتفى قد يكون في عافية, في عافية من. فمنهما إذا أخذ بهذا السبب القوي وهو الالتهاء والاشتغال بطاعة الله وبما ينفع عن معصية الله وقال أيضا بعض الشكماء إن هذه العادة لا تكون إلا عند الخلوة فمن التلي بها فإنه يحرص ألا أنه لا يأتي بخلوته إلا وهو منهكم متعب حتى إذا جاء أمام وألهى نفسه وأضعفها عن فعل هذه العادة المبنومة والوقوع فيها كذلك أيضا مما يندغي من لما تنية بها أنه إذا وقع فلسطناء عليها أن يشعر بالمدن والألم وأن يندل على ما بدر منه وأن يعقد العزم على عدم العود بمعنى أن يحرك في نفسه أسواب التوبة لأنه إذا فاب, فاب الله عليه ولو عاد لها ألف مرة ومدام أنه يندم مدما صادعا بعد فعلها ويستشكر من نفسه أنه ما كان له أن يفعلها هي الله نفسه للخير وطهره من أثر الذنب ولربما عاد عليه الذنب حسنات مدن السيئات لأن الله يبدل سيئات من تاب حسنا فيغيظ الشيطان بهذا ويقتل أدو الله بهذا فيستح فعله من معصي فيه جبره وله أن يسترجع بعد الوقوع فيها فيقول المأثور فيسأل الله أن, أن يأجره في مصيبة وأن يخلف عليه لأنه ليست هناك مصيبة أعظم مصيبة الدين فمن هنا يأخذ بالأسلاب التي تبعدها عن مشاهدة الأمور التي تثير الغريبة ولذلك على المسلم أن نجلب غض البشر إلى مرت به فتنة وإذا غب البصر غب بصره كمن يكون قبيا أي غب بصره بقوة ويقين بالله عز وجل لأن هناك من الناس من يغب بصره وقد دقيت أثر الشهوة في عينه وقلبه أصلى الله عليه السلامة والعافية فهو يغب شكلا لكنه لا يغب جوهرا وقلبا يغب قالدا ولا يغب قلبا للمنضغي أنه إذا رأى الفتن وكان هزوم الفتم عليه فإنه يستغفر أنه من تقصد رؤية الفتم وذهب إلى أناطمها وارتادها وطلبها فلا يلمن ما إلا نفسه ولذلك من عوف يخلحنا الله ومن وقع في مهر هذا الفتم التي تدمر الأخلاق خاصة بمشاهدة الصور الخليعة والأفلام الماجنة الساقطة وغير ذلك من الصور التي تدمر الفضائل وتحيي في النفوس الردائم فعليه أن يستغذر الله عز ودل السفار الصادقين وعليه أيضا أن لا يويأس فإن الشيطان قعد للإنسان بالرفض فبعد الناس ينهزن أمام هذه الشهوة وأمام كل شهوة فمن تني بشهوة من الشهوات يحرص الشيطان على أن يقتل في نفسه العودة عنها ولذلك تجد في نفسه, شعوراً في نفسه شعورا أنه قد استحكم فيه العادة السرية أو الاستنماء وأنه لا يستطيع تركها مع أنه لو أوجد فيه هذا الشعور نسي من أخطر ما يكون على الإنسان لأنه يضعف فيه العزينة عن الرشد ويضعفه عن التوبة الصادقة ويحطن فيه معاني الخير ومن خدف الشيطان أنه يوقع الإنسان جريماً مرة والمرة فيهم والثلاث والأربع فإذا تحكم عدو الله منه ربما غلبه بهذا الشعور بطريقة منتوية عجيبة كما يلاحظ من أصلة الناس وفتاوه فمنهم من يأتيه الشيطان ويتركه والخير فيعيش في يسوب ويندم فيعيش الأسبوع والأسبوعين لا يفعل هذه المعصية فيوجد حلاوة الإيمان فإذا وجد حلاوة الإيمان أوجد عنده شعورا أنه لن يعود إلى العادة السبية أو غيرها من الذنوب فإذا ظن أنه لن يعود جاءه أدو الله وقال له احلب العهود والموافق فيحلب المسيين العهود والموافق على نفسه حتى لأنه يعلم الخليث أنه قد استحتم منه بالتكرار وأن النفس متعلق بهذه الشهوة فيأخذ منه العهود والموافق ثم يرجع به مرة ثانية إلى محارم الله فإذا رجع به مرة ثانية إلى محارم الله اشتولى عدو الله على قلبه فقال له أنت ناقضا للعهد ناقف للعهد أنت كذا،, أنت كذا حتى يدمر نفسيته ويقطع ما بينه وبين الله فمن الناس من أيقظ الله قلبه وأحيى روحك فقام إلى عدو الله فكبته بذكر الله وقال له اخسأ عدو الله والله لو أني عدت لها ملايين المرات لا أزال آمن أن ربي ذكوره حين فإذا وقع بها رجع إلى ربي وأغاض الشيطان وقال والله لو عدت المرات والكضاء ما دان أني أنذن ندما صادقا بعد فعلها فإني أرجو رحمة ربي ولم يستطيع أحد كائما من كان أن يدخل بين العبد وربيه فإن الله ألقف بعباده وأرحم بخلقه فإذا وجد الإنسان أنه قد استحكمت العادة منه بطول الاستمرار وبطول العاد سواء في العادة السرية أو في المحرمات من النظر إلى النشاء أو المردان أو غير ذلك من الشهوات إلى المحرمات إذا وجد أنها استحكمت من قلبه فليعلم أن المعافي بالتكرار يكون سلطانها أقوى كما أن الطاعات بالتكرار تكون ضعيفة أمام الإنسان سهلة عليه فمن اعتاد قيام الليل وكرره المرة بعد المرة أصبح ألذ عليه من النوم والكرافعة التعب وألذ عليه من الطعام والشراب في شدة الضمأ وشدة الجوع وهذا من رحمة الله عز وجل فإذا علم أن النعص يد تكرارها يتصلط الشيطان على شعبة من شعب القلب في نفسية الإنسان فالعلاج في هذا أن يفرق بين كونه مبننا على هذا الشيء وبون كونه يقع مرها المرتين فالعلاج لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله فأولا وقبل كل شيء يوجد في نفسه الشعور أن قدرة الله فوق كل شيء وأنه لو عاد إلى الزنا أو عاد إلى المحرمات أو عاد إلى العادة السرية ملايين المرات فإن الله يشاء دون طرفة عين في طرفة عين أن يقلبه كأن لم يفعل شيئا فإذا أحس الله لم يستكثر على الله أن ينجيه وهنا تكون الثقة بالله لأنه ما أحسن عد ظنه برب إلا كان الله عند حسن ظني قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني عبده ولذلك يحرص الشيطان من المعاصي دائما على هذه الروح وإن هنا فرقوا بين العلماء وجهلاء في نسبة المعاصمة فإن من يعلم وليس المربي العلماء العلماء العالم الذي يعرف يعلم من هو ربه بإسمائه وصفاته فمن عرف الله في رحمته وحنه ودله وإحسانه إلى خلقه قتل عدو الله إبليس وأهانه وأذله حتى إنه يعود إلى ربه ولو بعد السنوات الطويلة من المعاصي لأنه ما أخذ ظنه أن الله سيعود ب... عليه بخير يرده إليه ومن هنا نقول إن هذا العادة لما كفر ما في عنها واشتد البلاء بها خاصة هذه الأزمنة التي كفرت فيها الفتن والنحن وغيرها من المعاصي فيما ما اشتد بلاء المعاصي والفتن والشهوات في هذه الزمان الذي عظمت غربته والتي لا تشتكى إلا إلى الله وحده لا شريكا لا فهو وحده الذي يرحم الغرباء ويلقف بعباده الضعفاء أمام الفتن وهذا البلاء الذي لا يكشف أحد السواه كل جلاله يتقبل في ترسماؤه في الغرب الله بهذا على المسلم أن يعلم أن إدمان النعاصي وتكرارها يفتح عليه بابا ومن هنا من وقع في الشهر في مرة ويسك من وقع فيها مرتين فيه. ومن يقع فيها مستخفاً مستهتراً ليس كمن يقع فيها معظماً وإذا ثبت هذا فعليه أن يعلم أن العودة والتوبة تحتاج إلى قوة وليس هناك أقوى من العزيمة فمن صدقت عزيمته في الله سبحانه وتعالى قوي مطف الله عز وجل به ولذلك قص الله قصص الأنبياء فجعل تفريج الكرب عنهم وحسن اللطف بهم من قوة الثقة لله سبحانه وتعالى ومن هنا قال يعقوب إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما علم من الله ما لا يعلمون رب الله عليه بصره ورد عليه ابنه في أحسن الأحوال وأتمها وأثملها فمن شيء من دينه ووقع في الفتنة فاشتكى إلى الله تل جذاله يا ليت العذب تصور أو شعر حيننا يبتلى بالفتنة أنه لا ينجيه إلا الله وأنه لا يمكن أن يطهر منها إلا بتوفيق الله فوفق بهذا الأساس فالتفت يمينا وشمالا وعلن أنه لا نلجى ولا منجى من الله إلا إلى الله فصر إلى الله وبحث أن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى لكي يشتكي إلى الله ولا يشتكي إلى أحد السوا فنظر فوجد أن ربه ينزد في كل ليلة في الثلث الآخر ويسأل هلهم داعي فأفتجيب دعوته فاختار أحد الأوقات وأفضلها وأقربها وأرجاها إجابة فتجرب لله مخلصا من قلبه ونادى الله في ظلنة الليل لا يسمعه إلا ربه واشتكى إلى الله ويالي في العبد يعلم ما نعن الشكوى فإنه ما من عبد ولا أمل تقف بباب الله عز وجل وتقول يا رب إني أشتكي إليك إلا كانت شكواها عند الله جل و سمع الشكوى من فوق سبع سماوات تقول عائشة والله إني وراء السكر يرشى علي بعض كلامها وهي تقول إلى الله أشتكي تعلم يا رسول الله وفرت له ما في بقني حتى رقى عظمي وشاب شعري فلا هر مني إلى الله أشتكي تعلم فسمع الله شكراها من فوق سجع سماوات وأعلم خلقه وكل من تل الآيات البينات أنه يسمع الشكر وأنه يجيب ذل شكائره فإذا استكى العبد ربه في ظلمة الليل وقال يا ربي إني أشتكي إليك نفساً أنبارة بالسوء وأشتكي إليك ضعثاً أنا من عاصيك اللهم من دني بحوم منك اللهم أصلح لي ما ظهر وما بطن من أمري اللهم افعل بي اللهم افعل بي, اللهم أفعل بي أن يخيب عبد سأل الله جل جلال فإذا اختار الإنسان مثل هذه المواقف الصادقة لربما اتلاه الله عز وجل فمنهم من يعطيه الله الإجابة أسرع من نفح البصر حتى يقوم من مقامه كأن تكون به فتنة ومنهم من يؤخر الله عنه الإجابة فإذا تأخر عنه الإجابة اتهن نفسه أنه مقصر ابتهاب عبد ليسيء ضمن بالله فإذا كهن نفسه أنه مقصر لم يستشعر أن عذاب الله غلق دونه ولكنه يستشعر أن الله يريد منه صدق النجأ وأن الله يشب منه أن ناديه المرة بعد المرة فكما أن البلايا تكون في الأجساد بالأمراض والأشقام من كذلك بلاي الدين فمن قرأ عذاب الله مرة بعد مرة فإن الله يلقف به وهنا وقفة عجيبة هنا الناس من يقع في ذنب ومنهم من يقع في ذنب النظر ومنهم من يقع في فتنة الخمر ومنهم ومنهم فإذا اشتقى إلى الله صادقا من قلبه لربما قفل الله عليه بابا في هذه الفتنة هو باب عقوبة لو لم يشرك إلى الله لوقع لو في أشد مما هو فيه فإذا كل من أحس أن دعوته لم تستجب مباشرة عليه يحسن الظن أن هناك نسوبة وأن الله عز وجل فيعطيه وقد يصلب عنه من السوء مثل ما سأل وقد يدخل له يوم القيامة لدرجة لا يدلغها بكثرة صلاة الملاقين فإذا سُلج عنه بالمرة الأولى فالحمد لله فاشتكى أحد الأخيار أنه كان على صلاح واسلقان فالتلية بفتنة فعد ذات يوم فوق بيته فرأى جاء زوجة, زوجة داري وكانت متهتكة ثم من يزل به يبليف حتى وعياذ الله أغواف وقع في الحرام لها ثم دلي وعياذ الله فقطح عليه باب بلاء ما كان يخطر على باب ف بلغ به الامر الى شدة عظيمة حتى كاد ان ييأس رحمة الله وعيادة منه وكان حافظا للقرآن والمخيار الصالحي فاشتكى الى احد الطلبة العلم فدله على الثقة لله والدعاء الصادق لله السلامة وأن يكرر امرا يدعو به فهي أنسه لقيام الثلاث الأخير واستمر على ذلك ما يقرب من الشهر وهو يدعو المرة بعد المرة ولم يكتب الله عز وجل في شيئا اكتلاء من الله سبحانه وتعالى شيئا قصنا في تدريس كربه ووجد من تعلق قلبه بهذه المرأة وفتاته بها ما لا يستطيع أن يشكو أمره إلا إلى الله عز وجل فلما انتهى الشهر رجع واشتكى إلى ذلك القالب العلم أمره فقال له يا أخي أوصيك أن تقدم بين يدعائك وسيلة إلى الله منصدقة أو ضر لدين أو صلة رحمة لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليهم وسيلة فيحكي عن نفسه أنه خرج في شدة الظهر في يوم من الصيف وكان يقول والله كنت متعلقا بها بفتنة لا يمكن أن توصلك من فتة المرأة والنشكل أنها جارة فأقول خرج في لذلك اليوم في شدة الصيف فوجد أرملة بحالة يرتالها فحملها إلى بيتها وكانت تشتكي كم مرشى عليها فتساعد مع بعض الناس وحملها إلى بيتها وأصلح لها في بيتها وضع لها بعض الأغراض اشترى لها مفيفا لها حالها ومنتهى منها إلا قريب الإشاء فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين قال فتذكرت الوسيلة إلى الله عز وجل أن الأمل الصالح طريق لكم خير وأن الله لا يبرك عده إلى أحسن فيما بينه وبينه قال فا صليت ركعتين فوجدت انشراحا في صدري عجيبا قال فلما توضأت صليت ركعتين وهذا من ما يذكر من مشاعر قبول الدعاء استبشار وانشراح يأتي قلب العبد حتى يحس كأنه أمسك بالشيء كما أثر عن عمر رضي الله عنه قال متى يكون الدعاء مستجاما قال إذا ألهم الدعاء يعني صاحبه فرح لأنه يصحبه وفقه وثقة بالله عز وجل ومن دعا الله عز وجل موقما فإن الله عز وجل لا يخيض منه قال فصليت يقول من أغرب ما وقع أنني لما فجدت السجود الأخير سألت الله من قلبي وقلت الله إنني أسألك كما أطفأت حر هذه الأرمنة ان تطفئ حر الشهوة من قلبي قال فوجدت حرارة شديد في صدري ثم وجدت في أطراقي فرفعت رأسي يقول والله ما شعرت أنها جارت لي فإذا بها نزعت من قلبي بالكلية يقول فأكملت التشهد وسلمت فصرغ الله عني الفتن يقول فأجد بعد أسبوع جاء نقل لجاره نقل لوظيفتي من البلد الذي هو في إلى بلد آخر قال فأجدت من لطف عز وجل وعجبت من اختبار الله للصبر أنه لم يستجد لي مباشرة فإن أخرني هذا الشهر كاملا أنه ضلني على, أب... على باب من أبواب الفرج وهو الإحسان للضعفاء والأرامل والبائسين ضلني على عليه سبحانه وتعالى الإدمان والدعاء ولذلك كان جعب الغلماء قل منع من الله عز وجل على العبد تأخير الإجابة والضعيف الإيمان على العكس فإنه إذا أخرت الإجابة فأضنونه بالله عز وجل هناك من أناس إن وجدوا أن الأخيار والصابحين وجدوا في تأخير الإجابة من الخير ما الله به عليم ومن أعظم النعم في تأخير الإجابة صنب العبد الغروب لأنه لو استجيب له مباشرة لربما اغتر لربما استدرز والعياذ بالله المقصود أن هذه الفتن والشعوات أردنا أن يمدحنيها لعظيم دلاء الناس بها وخاصة في هذه الأزمة ولا من العلاج الذي يكرران من أخذ وهو نسيان الشهوة وهو أن الإنسان لا يلتفت إلى شهوته وإنما يقبل على شيء يمتعب وعلى شيء يصغل وعلى رفقة صالحة تعينه على طاعة الله ومرضاق الله فإذا فعل ذلك عصم بتوفيق الله عز وجل نسأل الله بحزته وكماله وعظمته وكماله نصرف عنا وعنكم الخواطر الغدية والوساوث المردية نسأله تعالى أن يكمل إيماننا وأن نجبر كثرنا وإحساننا تعالى أن يعيدنا من فتن ما منها وما بطن وأن يرحم غربتنا وأن يجبر كثرنا إنه ولي ذلك وهو ربنا والله تعالى أحمد الله إليكم فضيئة الشيف وأجزل لكم المثوذة العجب تضيل التشفيق يقول هل تأديب الوالد لولده تجوز الزيادة فيه على عشر أسواق أسابقه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ونه أما بعد فأحد الأوجه عند العلماء أنه لا يزاد على أشرة أسواق بالنسبة لتأديب الوالد لولده وتأديب الزوج لزوجته وهذا لا شك فيه أحوط وأدلع في متابعة في السنة والتأثير بالمبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أن أشهر أنه لا يزاد في مثل هذه التعذيرات والله تعالى أعلم أسابقنا من فضيلة الشيطة والساهم زوجتي تنسن مني في أكثر موقع هذه الزويلة السنة ليست دفعا لموقعها في الزمان وإنما تذهب موضوع المشاكل مننا أرجو نفسي أسلام الله أوصي هذه الزوجة أن تتق الله في نفسها كل مرأة تخاف الله عز وجل وتتقي أن تتق الله في زوجها خاصة في هذا الزمان الذي كبر فيه وعظم فيه النحن خاصة على الأخيار والصبارحين فعلى المرأة التي تخاف الله عز وجل أن تحرس على كل الأسلام التي تبصئ الفتنة وتقفل ذلك الشرع على زوجه من حسن التبعذ وحسن التجمن وحسن الزيجة لأن تكون على أتمن وأفضل ما تكون عليه الزوج للزوج وأن تتق الله عز في ولي الله المؤمن فلا تضيق عليه خاصة بشهوته خوفا من الوقوع في الحرام ولذلك إذا امتنعت المرعى عن زوجها المغير عذر باتت الملائكة تتلعنها والعياذ بالله في حتى تصلح وهذا أشار رضيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم حق الزوج على زوجه وعظيم الختمة والبلاء الذي يترتب على التساهل في مثل هذه المهمة فننصي الزوجات أن يتقين الله في أزواجهم وكذلك الزوج يحسن التجمل لزوجته ويصيبها خوفا من تعرضها للحرام ويحرص على السنة وكذا هذه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإذا حصل من الزوجين أتقى, اتقى الله كل منهما في الآخر فإن الله سبحانه وتعالى سيبارس هذه العيشة وأما مثلت أن يستمي بخوف المشاكل فالنار لا تطفئ بالنار وما كانت مأسية الله عز وجل طريقا إلى خير أبدا إنما هي طريقا إلى كل شرق ومن هنا قد يكون مقصود أنه يريد زوجته بإستناع أمامها ستت تحرك هذا تسعفه وقد يكون مقصوده مطلقا أنه يريها أنه لا يبالي فكلهما شر لأنه إذا استنى كان شر وإذا استنى في الخفاء وأشعر زوجته أنه غير مبالي دخل الشيطان على الزوجة وقال لا لا يحبك ولا يريدك فلو يقال جنار بالنار وإنما تعالج لتقوى الله على الزوجة اثبت وصدرك الله وكن رجلا شجاعا إما أن تكون الزوجة فلا ينبغى تكون عليه الزوجة فانصفا تذكرا بالله فأخذ الأسلام إذا استمرت على حالها فإن الله تحلك التعدد تزوج عليها يستقي بعودها وإن لم يستطي في الله خيرا منها نعم زوجة لا تعث زوجها حتى يصل زوجها يستمي هذه مفيدة إذا في هذه المثابة لا تبالي من نشاعر زوجها اتجاهها ولا تظهر أن تدخل زوجها عن الحرام وتمنعها عن الحرام فما عليه إلا أن يحضر استمارة التعجد ولينظر يوما أو يومين كذو يكون شاد المرأة إذا كانت صادقة في محدة زوجتها زوجها رجعت وأصلحت فإن أبت وتمنعت فبيصبع القول الفحذ وسيعلم من الذين ظلموا أي من طلبين ينقلبون سينظر كيف عواقب لأن هذا درس لها ودرس غيرها أن إذا تمردت على زوجها إلى هذه الإباءة هذا الحد فإنه والحمد لله الله أحمد الله للزوجة المرأة الثانية والثالثة والرابعة هذا كتاب الله سنة عبد الله سلم ولا يغرب علينا النساء لأن هذا إذا ظلمت المرأة زوجها وعلى كل حال لا يجوز وعليه أن الله ويسلط ويدعو لها ثم هناك أمر أخير حبا ننبه عليه وهو أنه قد يكون الزوج ظالم لزوجته بمعنى أن الزوجة تقع في هذه الأمور بسبب أذية زوجها لها في أمور أخرى فإذا قصر معها في حقوقها ربما أضرطوا في هذا الحق ومن هنا نقول للزوج افتق الله واتهن مفسك للتقفير يحاول أن تنظر ما الذي يغضبها وما الذي أخرجها عن رقتها وعن حسن تدعوه لها فقد يكون ظالمنا في النفقة قد يكون ينهينا يتكلم عليها بكلمات جارحة قد يكون يتكلم عليها أننا إخواني وأخواتي ووالدي يذلها وهنا ننفح الأزواج أن يراقبوا وعسوتي وأن يرتقوا فإن المرأة شب زوجها فإذا قال جيجها الكذنة الجائحة أمام والديه لها أو أمام إخواته ربما جرح قيدها جرحا ما يمكن أن يبقى فعلى كل إنسان يبته النفسه وإذا قال له أرى في العيد الفناني أفرح هذا العيد انظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة قال له أمهات المؤمنين وتمالأا وإن كنا قد تمالأا إنما نجد في فِيكَ بِحَمْغَافُولُ فحلف بالله عز وجل أنه لا يطعم العسل شعراً تبتغي مرضاة أزواجك يا أيها النبي لمن تتعلم وما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله أكثر كيف هذا الدرس الذي ينفر فيه من الله سلم من نفسه وكيف رسول الأمة والرحمة ماذا يتعالى وينظر إلى كل شيء يحب أن يشن منها الرائحة الطيبة ويأتي الزوج إلى البيت نتم الرائحة ويعاش الزوجة نتم الرائحة متبدل الثياب لا يحرف كيف يأتي إلى زوجته تحببها ويحاول أن يطخئ غريزتها فأورثها النفر منه والكراهية له والاحتقار له وكيف يضمن أن تقع في الحرام وهي تنسي وتفلح تذهب إلى عمل أو وظيفة تفلح في أوجه المرب أو التعرض إلى الرجال هذه أمور تهتز القلوب وإلى ما فيكون قلب الإنسان نية حتى ولواء منها إعراضا تجمل لها وتحسن لها وآطاها حقها وتدر بخاطرها هذه أمور يراها الرجل في فترة ليست بشيء ولكن المرأة تراها شيئا سبيلا وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يدني المكحلة فيقفل عينيه ويتجمل ويقول إني أشب أن أتجمل لأهلي كما أشب أن يتجملنيه هذا من الإنصاف فقد تكون المرأة تأدى عن زوجها وتمتنع عن زوجها لأسلال فما نسمع من طرف نترك طرفا آخر وهنا يعني نمدح على هذه القضية لأن البعض يتساعد في قضية الإعخاب وبالأخص بأضل الأخيار إنا تزهدا ويكون زهدا في غير ما بعض والله لو علم أن مرضاة الله عز وجل تشترى وأن أبواب الله جن وعلا لا تعد ولا تحصى إلى جنته وبار كرامته وواسع رحمته لأنه يقول فاستبقوا الخيرات فأبواب الجنة ثمانية ولكن الخيرات لا تحصى ولا يشطيها إلا الله وحده لو علم أنه إذا نوى لوجه الله أن يعف امرأته فالله من الحسنات الخسنات إنما يدفئ شهوة روحة شهوة أن يحرم ونعلمت المرأة انها كانت تتقرب الى الله بركوعها وسجودها وصلاتها انها تتقرب الى الله بحب زوجها انها كانها تشتري رحمه الله بدمه قال يا رسول الله اياتي احدنا شهده ويقوم له بها اذن طلع رئيس من في الحرام كان عليه وجود فالحمد لله على على هذا الدين وكرم هذا الدين ولذلك نقول إن الزوج يرجع إلى تعاطي هذا الأمر المحرم وهو العابة الصرية لا يكون إلا بتقصير من الزوجة او يكون تقصير من الزوج دعا المرأة إلى الزوجة إلى الوقوع في هذا التقصير ومنها العلج أن يثق الله الزوج وجل وأن يخذ للأشياء التي تعين على كث النفوس عن محارم الله وحديد الله والله تعالى الحلم أسراب صلى الله صغيرة الشيخ يقول السائل اذا نسي المؤذن في صلاة الفجر في الزان فجر ..قولون الصلاة خير من النوم فمن أشبكم أسابكم الله يرجع ويقول الصلاة خير من النوم في تفصيل طبعا اذا كانه خاصلي أثيرا يرجع ويقول الصلاة خير من النوم ويعيد الجمل التي بعد قوله الصلاة خير من النوم والاذام لا يصح الا مرتبا وبدون موجود فاصل من أجنبي من قول أو فعل فالفاصل الأجنبي من القول كالصد الشر والفاصل الأجنبي من الفعل كالأكل والشرب المتفاحش فإذا لم يصل بفاصل مؤثر وأخطأ في أداني رجع من مكان الخطأ وأصلح ثم عادة الزمل التي بعد ذلك إن الله عن أبو البطل عشقين يبحث عن العلم النافع والعمل الصالح وعصر دعوانا بسم الله